بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وكثير من الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها غساء اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولا استكبران كأن لم يسمعها كأن في اذنه وقرا فبشره بعذابنا ليمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وَلَقُلْ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ قَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غلي حميد فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيْتِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَقُلْمٌ عَظِيمٌ فَوَصِّيْنَا لِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهَنْ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ هَنُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ إِلَيَّ وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناد إليه ثم إلي مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنا وإن تكن الثقال حبة من خردن فتكن في, فتكن في سخرة أو في السماوات أو في الأرضيات من الله إن الله لطيف خبير يا بلي أقب الصلاة وامر بالمعروف وانهى وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۖ وَلَا تُصَاعِدِ الْغَدَ كَلَّمَنَاسٍ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صوتك إن أنا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 وإلى الله عاقبة نور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسنا فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة نور ومن كفر فلا يحزي عنك كفر إلينا مرجعهم فننبئوهم بما إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب وذير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرتنا طلاب والبحر, والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 وأن الله بما تعملون قبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العدي الكبير ألم تر أن الملك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار جقوا واذا غشيهم موج كظلال الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقت صد وما يجحد باياتنا الا كن قد تاريا كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم